إثنى عشرة استمع للجمل وصل بين المجموعتين ثم قرأها سأذهب إلى قارس ذهبت عائشة إلى تنقله ذهبت إلى أنقرة يذهب علي إلى تنقله لأنها تريد زيارة النصب التذكاري لشهدائي فيها لأنه يريد زيارة مقبرة الشهداء فيها لأنني أريد زيارة النصب التذكري لشهداء سارقامش فيها